ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودود ولا سواع ولا سواع ولا يهوث ويعوق ونصرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا